الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله تعالى في برنامجكم المتجدد فبهداه مقتده من الأرض الطيبة فلسطين المباركة أتحدث إليكم عن منهجية عظيمة ومهمة جليلة إصلاحية دعوية إرشادية ذات بعث حقيقي في قلوب الناس ألا وهي أن من مناهج الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام الوعظ الوعظ كلمة عظيمة جليلة تدخل في القلوب مدخلا عظيما وللوعظ صياط حقيقية على قلوب الناس لذلك أحبة في الله كان الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام يعظون أقوامهم يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وعظهم وقل لهم في أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا أي يا محمد صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالله عز وجل وبيّن لهم بيانا حقيقيا مؤثرا حتى يكون هذا البيان المؤثر الحقيقي داخلا في قلوبهم فكما يقال ما خرج من الفم لا يدخل إلى القلب وما خرج من اللسان لا يدخل في القلب وما خرج من القلب دخل في القلب ولذلك أيها الأحبة الأكارم لا شك أن لمنهجية الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام تركيز كبير في هذا الجانب فخطابهم الجماهيري والحشدي والدعوي المؤثر لا شك أن لديه قدرة تأثيرية عظيمة تؤثر في قلوب الخلق لذلك الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة يقول. لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أعظكم بواحدة أعظكم بواحدة يعني بكلمة واحدة لكن هذه كلمة واحدة عظيمة جليلة قل إنما أعظكم بواحدة ما هي الكلمة الواحدة؟ أن تقوموا لله مثنى وفرادا يكون قيامكم لله لا قيامكم لغير الله إثمين أن تكونوا مثنى وفرادا كل منكم يتحدث فلان مع الآخر أو أن يكون حديثا فرديا أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا خطاب وعظي يدعوك إلى التفكر والتعقل والتدبر والتأمل للخطاب الخطاب الوعظي الجاث أو الخطاب الوعظي الذي أيها الحب يكون خطابا مكررا لا روح فيه ولا حياة حقيقية فيه وإنما خطاب وعظي يدعو المرء للتفكر ومحاسبة النفس ومخاطبة العقل وحديث الروح مع الروح لأن هذا الخطاب أيها الحبة هو الذي سينقل الإنسان من حياة إلى حياة ومن مرحلة إلى مرحلة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد إذن أيها الحبة كذلك الخطاب الوعظ فيه جانب النذارة والبشارة وكذلك التحذير من نار جهنم والتحذير من نار السمومي ومن عذاب السموم وهكذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلوات والسلام يقومون بالوعظ فهذا هود عليه الصلاة والسلام حينما قال في حق قومه قولا بليغا وأثر فيهم لكن قومه أبوا أن ينصاعوا لأمر الله عز وجل وينقادوا لدينه قالوا له قولة ذلك الرجل البائس الذي لا يريد أن يستفيد وأن ينتفع قالوا له سواء علينا أبعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين هؤلاء القوم أيها الأحبة لا يريدون أن يدخل الإيمان إلى قرارة قلوبهم وإلى سويداء أنفسهم وإلى روعهم وفي أرواحهم لذلك قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تعظ لا يهمنا هذا كحال كثير من الناس حينما يقوم الواعظ المتدين الداعية ليعظ الناس فيقول لا يهمنا سواء علينا أوعظت أم لم تعظ الأمر لا يعنيني الأمر لا يهمني بل أنت تريد أن تثرفه وأن تتكلم فقط وهذه مشكلة كبيرة في كثير من الناس أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم أحبتي في الله كذلك نجد أن نوح عليه الصلاة والسلام قام أمام قومه واعظا خطيبا وقال إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم كيدوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها هذا الخطاب أيها الأحبة خطاب ذلك الرجل الذي يقوم فعلا بأمري الله وبدين الله وبمراد الله سبحانه وتعالى كما يريد الله سبحانه وتعالى لذلك كان وعظ الأنبياء عليه مصطلوات والسلام كان وعظا مأمورا به ووعظا موحا به إليهم كما قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر صدعهم بالوعظ بما أمرهم الله عز وجل به ولذلك أيها الأحبة الأكارم كان في الحقيقة وعظهم له تأثيره ووقعه على قلوب المؤمنين أما القلوب التي أغفلت عن دين الله عز وجل وعن منهج الله عز وجل فهذه القلوب لم يرد الله سبحانه وتعالى لها الهداية لأنها هي بذاتها أعرضت ولم ترد لأنفسها الهداية كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العظيم وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين هذا الخطاب أيها الأحبة الأكارم لرسول الله موسى عليه الصلاة والسلام الذي جمع الله عز وجل له في أثناء هذا الألواح وفي أثناء هذه الصحف وفي أثناء هذا الكتاب العظيم المواعظ الجليلة المواعظ المؤثرة التي أيها الأحبة تهيمن على القلوب وتؤثر على القلوب وتتساقط كما يتساقط القطر من السماء حتى بإذن الله عز وجل يصيب هذا القلب فينبت هذا القلب بالإيمان ويحيى هذا القلب بأشعة لا إله إلا الله أيها الأحبة الأكارم كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل عن كتابه سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور فكتاب الله عز وجل كذلك موعظة إنه أفضل موعظة وإنه أحسن شيء يؤثر في القلوب يا أيها لحبة الأكارم لذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم بوعظ الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى وبتحديث الناس بكتاب الله حتى أن الله عز وجل قال فبأي حديث بعده يؤمنون وقال الله عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف, من يخاف وعيد كتاب الله عز وجل وعظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته وكذلك أيها لحبة كان عليه الصلاة والسلام يقوم مقام الوعظ والإرشاد والدعوة للناس يقول العرباض بن سيئة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما أخرج الترمذي بإسناد جيد وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إذن أيها الأحبة كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعظ الناس يؤثر في قلوبهم لذلك لاحظ قال ذرفت منها العيون يعني نزلت الدموع من المآقي ووجلت منها القلوب وخفقت لها القلوب وهكذا أيها الأحبة الأكارم تكون هذه المواعظ بإذن الله عز وجل مؤثرة في واقع الناس كيف يمكن أن تكون الموعظة تؤثر في واقع الناس حديثي هذا بإذن الله عز وجل أواصله معكم بعد فاصل قصير فتابعونا وكونوا معنا أولئك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعود إليكم من جديد كيف يمكن للداعية والمرشد والموجه والمصلح أن يكون مؤثرا في وعظه وإرشاده ودعوته في قلوب الخلق أيها الأحبة الأكارم هذا موضوع مهم جدا لأن كثيرا من الناس ربما يقولون نعظ ونتحدث ونتكلم لكن لا نجد الكثير يستمعون إلى هذا الوعظ وفي هذا التأثير أيها الأحبة الأكارم يقول الشاعر مواعظ الواعظ لن تقبل حتى يعيها قلبه أولا كلما كان الواعظ قائما بما يدعو إليه وبما يحدث به كلما قبل الناس منه موعظته ولذلك أيها الأحبة الأكارم كان العلماء يوصون الوعاظ والدعاة إلى الله عز وجل أنهم إذا تحدثوا بشيء ووعظوا الناس به أنهم يقومون به لأن الله عز وجل نهى ذلك الرجل الذي يأمر الناس بالبر وينسى نفسه فقال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وقال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وفي الحديث الصحيح أيها الأحبة الأكارم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول يؤتى بالرجل ممن كان يأمر الناس بالمعروف فلا يأتيه وينهاهم عن المنكر فيأتيه فيندلق في النار فيلقى في النار حتى تندلق أمعاء بطنه والعياذ بلا تخرج من سمه فيقول الناس له لماذا تعذب معنا لماذا أنت معنا فقال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن المنكر فآتيه لهذا أيها الأحبة الأكارم حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ذلك وبين كما في الحديث الصحيح حينما عرج به إلى السماء أنه رأى أناسا من الخطباء يعذبون والعياذ بالله حتى أن ألسنتهم قد خرجت من أفواهم، فقال هؤلاء الذين كانوا يعظون الناس ولا يفعلون بما يعظون به فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعمل بما يعلمه الناس أيها الأحبة الأكارم حينما ذهب يوم من الأيام أحد طلبة العلم لكي يدرس العلم عند أحد العلماء فقالت له واردته لا تستكثر من حجج الله عليك إذا أردت أن تتعلم علما فاعمل بهذا العلم لأن العلماء يقولون وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوسن أول من يعذب في النار ثلاثة تسعر بهم النيران ومنهم ذلك العالم الذي يأمر الناس بالبر والخير لكنه لا يتيه أسأل الله عز وجل أي يعافين وإياكم من ذلك النقطة الثانية أيوة لحب الأكارم أن تكون في خطابك الدعوي الوعظي مؤثراً في قلوب الناس بمعنى أن تستخدم جميع الأساليب التعبيرية والتفصيرية والتصويرية والطرق والمناسبة والسبل والأساليب حتى تكون لديك الإمكانيه والمكنا أن تؤثر في قلوب الناس قدر الامكان لأن هذا أيوة لحب الأكارم هو الذي يحتاجه الناس جميعا لذلك الله عز وجل قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغة وقد كان شعيب عليه الصلاة والسلام كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى وكذا سفيان الثوري خطيب الأنبياء هكذا عرف عليه الصلاة والسلام خطيب الأنبياء لأنه كان أيها الحب يستطيع أن يخطب في الناس خطابا وعظيا مؤثرا حقيقيا كذلك أيها الحب الأكارم ألا تخل الموعظة من الآيات وألا لا تخل من الأحاريث الصحيحة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فكم نجد كثيرا من الناس حينما يعظ الناس مرسل مرس لحبة لا, لا خطام له ولا زمام ليس له أيها الأحبة أثر من كتاب أو أثر من سنة صحيحة ولربما نجد كثيرا من الناس يعظون بأحاليث ضعيفة أو أحاليث موضوعة أو أحاليث لا أصل لها وهذا أيها يؤثر على سمعة الداعية والواعظ وكذلك يؤثر أيها الأحبة الأكارم في قبول الناس لمثل هذا لأنهم قد يعملون بشيء لا يكون في الحقيقة صحيحا فيكون أيها الأحبة إثمه ربما يكون قد وصل إلى ذلك الداعية والواعظ سواء علم أو لم يعلم أيها الأحبة الأكارم كذلك من ضمن الجوانب أن يكون الوعظ خطابا تفكيريا تأثيريا ليس الوعظ أيها الأحبة هو عبارة عن رفع الصوت فقط أو عن شد الانتباه للمستمع فقط وإنما الوعظ أيها الأحبة الأكارم هو الخطاب الرفيق الحاني الهادئ الذي يصل إلى القلب أيها الأحبة لأن القلب أيها الأحبة يحتاج الشيء الذي يلامسه بسهولة ويسر ولذلك نجد كثيرا من الناس ربما يتأثرون من بعض المسرحيات أو التمثيليات أو السينما أيها الأحبة ما لا يتأثرون به أحيانا من كلام بعض الوعاظ ما السبب في ذلك؟ ربما يكون ذلك الواعظ أخلص في الدعوة وأكثر نية صالحة لكن ذلك الرجل استطاع أن يقدم هذا تقديما صحيحا يحاول أن يجعل ذلك الرجل يفكر بهذا الأمر يحاول أن يوصل له القول كما قال الله عز وجل في كتابه العظيم ولا وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون وصيرة الداعية إلى الله عز وجل أن يكون موصلا ما في كتاب الله سبحانه وتعالى إلى عامة الخلق بخطاب حقيقي قائم على الحق وقائم على الحقيقة لا ينبتر عن ذلك مطلقا أيها الأحبة الأكارم إن الوعظ مهمة عظيمة لكن بعض الناس أصبح ينظر إليها وكأنها مهمة من لا مهمة له كما يقال يأتي الرجل فيعظ مما كما يقول من بنات أفكاره وعلى طرف لسانه دون تحضير ودون تحديث للمعلومات ودون مراجعة لها فلربما هذا أيها الحب حقيقة يؤثر تأثيرا كثيرا في سمعة ذلك الواعظ نحن نحتاج أيها في هذا الزمن الذي طغت فيه المادية وكثرت فيه انحرافات الناس وبأست القلوب وابتعدت عن دين الله عز وجل أن تتعظ ببلسم الإيمان بكتاب الله عز وجل بسنة هذه محمد صلى الله عليه وسلم آله وصحبه وسلم حتى تعمل هذه القلوب بما في ذلك أيها الأحبة الأكارم إننا نعيش في حضارة مزيفة يقول الشاعر المسلم محمد إقبال هذه الحضارة علمتنا كل شيء كل شيء أعطتنا إياه هذه الحضارة علمتنا كل شيء لكنها لكنها, لكنها لم تعلمنا راحة القلب ولا السلام الداخلي ولا الطمأنين التي في الضمير لم تعلمنا أن نخشع يوما أيها الأحبة ونبكي لله سبحانه وتعالى دخلوا بالله عز وجل وتبكي لذلك أنت يا أخي الكريم بحاجة ما استفعلا إلى أن يتعظ قلبك أولا بهذا الشيء واعلم يا أخي الكريم أنه إذا أصلح الإنسان قلبه في موعظته أصلح الله عز وجل بدعوته قلوب الآخرين أما إذا لم يصلح قلبه فإن قلوب الآخرين لن تصلح لأنه في الحقيقة أيها الحبة يخالف ما يقوله وما يفعله وإنني أعتقد والله سبحانه وتعالى أعلم أن مع الكلام الذي يرسله الداعية أو الواعظ أو معلم الناس الخير ذب ذبات خاصة تخرج من القلب ربما تؤثر في قلب ذلك الذي يستقبل تلك الموعظة أما إذا أيها الحبة لم يكن قلب ذلك الداعي إلى الله عز وجل حقيقيا متعظا بما يقول فلن يتأثر ذلك الرجل منه فكما يقال ما خرج من القلب لا يدخل إلا في القلب وما خرج من اللسان لا يتجاوز الآذان أو الأذهان أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم مما يتعظون بدينه وبذكره وباليوم الآخر وأن يوفقنا وإياكم للخيرات وأن يجنبنا وإياكم الشرك والكفر والمنكرات إلى لقاء قادم قريب بإذن الله أستودعكم الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك